بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم بمؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع بجدة أن يقدم لكم باقة من الأدعية التي لها الأثر في العلاج بإذن الله تعالى وهي بعنوان الاستشفاء بالدعاء جمعها وقدمها لكم فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الخالق الحمدان إمام وخطيب مسجد السعادة بجدة الحمد لله واسع العطاء مجيب الدعاء رافع البلاء منزل الشفاء بارئ الأسقام والأدواء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أحمده جل وعلا وأشكره له الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والخفاء وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أشرف الأنبياء وأتقى الأتقياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسماء وسلم تسليما إخواني وأخواتي وحييكم بتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي هذه الدنيا هذه الدنيا كما أخبرنا عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها سجن المؤمن وجنة الكافر والمؤمن فيها مبتلى فما منا من أحد إلا وقد مر عليه شيء من المنقصات والمكدرات فهناك المهنون والمكروب، وهناك المديون، وهناك الذي تكالبت عليه من أغصان الحياة، وهناك المريض والسقيم، ولكن رحمة الله واسعة، وفرجه قريب، فهو يحب العبد إذا أصابته صرّاء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر. وما أردت قوله في هذه العجالة هو المرض والسقم الذي لا يسلم منه أحد ولا سيما في هذه الأزمان فقد ظهرت أمراض وادواء لم تكن في أصلافنا وانتشرت أسقام بين الناس منها ما هو عضوي ومنها النفسي ومنها الأمراض التي قد تصيب النفس البشرية وليست موجودة في قواميس الطب الحديث. أعني بذلك ما أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم كالسحر والعين ونزغات الشيطان ومن المناسب هنا القول بأن الله جعل لكل شيء سببا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بقوله تداووا رباد الله ولا تداووا بحرام ومن الملاحظ إخوتي وأخواتي أن بعض المرضى يطلبون الاستشفاء بغير الطريق الصحيح كأن يذهب إلى ساحر أو مشعوذ يطلب منه العلاج وهذا كما هو معلوم في ديننا محرم. وبعضهم يسلك طريقا مغاير للطريقة الصحيحة في اتخاذ الأسباب كمثل مريض القلب أو الكلى أو غير ذلك من الأمراض العضوية عندما يذهب إلى الراقين يطلب منهم الاستشفاء نعم إن في الرقية شفاء بإذن الله ولكن لو كان طلب الاستشفاء كله كامل في الرقية لما دل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أسباب أخرى غير كالحمية والعسل والحبة السوداء والسنى والسنوت والزيت والكيف وغير ذلك وما دام الأمر كذلك فينبغي على كل مريض أن يسلك الطريق الصحيح ويأخذ بالسبب الناجح لما يظن أن فيه الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى فصاحب المرض العضوي يذهب إلى الأطبة إلى المستشفيات إلى أصحاب الاختصاص وصاحب العارض النفسي يراجع عند الأخصائيين في الأمراض النفسية وأما من ابتلي بالأعراض التي ذكرناها آنفا كالعين والحسد والسحر وغيرها فيستطيع أن يعالج نفسه بنفسه بإذن الله تعالى وهذا هو الصحيح أقول أن هذا هو الصحيح والثابت في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم كأن يرقي نفسه بأدعية الاستشفاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالفاتحة والمعوذتين والإخلاص وغيرها من الآيات وليس هناك من داع لأن يتردد على أبواب الرقاة فصاحب الحاجة أنصح لنفسه والمريض أولى بنفسه وفي هذا الشريط الذي طالبني بتسجيله خلقٌ كثير ونزولا عند رغبتهم ولطلب الأجر من الله تعالى والذي أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول ذكرت أدعية واضحة وجلية لا شبهة فيها ولا شرك وقد رأيت نفعها بإذن الله تعالى عند من زارني من الناس كيف لا والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وهو القائل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشلون وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء وقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة يستطيع كل مرئ أن يدعو لنفسه بهذا الدعاء أو ببعضه بما يرى أنه في حاجة الله وإذا دعوتم إخواني وأخواتي فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة اجمعوا قلوبكم وجوارحكم حال الدعاء وليكن المطعم والمشرب من حلال حتى يستجاب لكم بإذن الله تعالى أسأل الله جل في علم أن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين ويقضي الدين عن المدينين ويشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتاكم أجمعين لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأرضين ودرج لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير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 اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغير بسم الله اللهم رب الناس أذهب البأس أشيئا الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله اللهم رب الناس أذهب البأس أشيئا الشافي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 وغادر سقما بسم الله بسم الله بسم الله واعوذ الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذون واعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذون واعوذ بكم الله وقدرته من شر ما تجدون عزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاديون وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاديون وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاديون وعيدكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق واعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق واعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق واعوذ بكم بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه واعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعيدكم بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعيدكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبليس وجوده ومن من شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها أعيدكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبنيس وجن ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمون بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعوج فيها أعيدكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر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 شر ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض أعيدكم بالله العلي العظيم مما استعاد منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى أعيدكم بالله العلي العظيم مما استعاد منه محمد وعيسى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 وعيذ ومن بطش كل جبار عنيد اعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن كل جبار عنيد اعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبار عنيد اعيذكم بالله العلي العظيم من من لامس ومن خادم السحر والحارس اعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس ومن خادم السحر والحارس اعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس ومن شر خادم السحر والحارس اعيذكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم واعوانهم عيدكم بالله العليم العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين وعيدكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوامهم وعيدكم بالله الع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 من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين أعيدكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوالهم أعيدكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين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 من شر الحاسدين ومن شر العائلين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين بسم الله اعيقكم من كل داء يؤذيكم بسم الله اعيقكم من كل بلاء يؤذيكم بسم الله اعيقكم من كل شر وشقاء يصيبك بسم الله يغقيكم من كل نفس أو عين حاقدة أو عين حاسدة بسم الله يغقيكم كل نفس أو سحر ساحر أو قيد كائدة بسم الله يغقيكم من كل داء يؤذيكم بسم الله يغقيكم كل بلاء يؤذيكم بسم الله من كل شر بسم الله ارقيكم من كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد بسم الله ارقيكم من كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد بسم الله ارقيكم من كل داء يؤذيكم بسم الله ارقيكم من كل بلاء يؤذيكم بسم الله ارقيكم من كل شر وشقاء يشقيكم بسم الله يأوقيكم من كل نفس او عين حاقدة او عين حاسدة بسم الله يأوقيكم من كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائدة بسم الله يأوقيكم من شر النفاثات في العقد بسم الله يأوقيكم من شر النفاثات في العقد بسم الله يأوقيكم من شر النفاثات في العقد بس بسم الله يعيقكم من بسم الله يعيقكم من شر بسم الله يعيقكم من شر بسم الله يعيقكم حاسد اذا بسم الله يعيقكم حسد بسم الله يعيقكم من شر ساحر إذا سحر بسم الله يعيقكم من شر الساحر سحر بسم الله يعيقكم من شر بسم من ناظر إذا نظر بسم الله يعيقكم من شر ناظر اذا نظر بسم الله يعيقكم من شر اذي اذا نظر بسم الله يرقيكم من شر ماكر اذا مكر بسم الله يرقيكم من شر ماكر اذا مكر بسم الله يرقيكم من شر ماكر اذا مكر بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم بسم الله يرقيكم والله يشفيكم والله يبرئكم بسم الله يا والله يجيركم والله يجبركم والله يعيدكم بسم الله أرقيكم والله يعصمكم والله يحفظكم بسم الله أرقيكم من وساوس الصدر وشتاة الأمر بسم الله أرقيكم من الأمراض والأوهام بسم الله أرقيكم من نزوات الشيطان ومن الأسقام بسم الله يرقيكم من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم بسم الله يرقيكم والله يشفيكم والله يبريكم بسم الله يرقيكم والله يجيهكم والله يجبركم والله يعيدكم بسم الله يرقيكم والله يعصمكم و الله يحفظكم بسم الله ارقيكم من وساوس الصدر وشتات الامور بسم الله يا ارقيكم من الامراض والاوهان بسم الله يا ارقيكم من نزوات الشيطان ومن الأسقام بسم الله يا ارقيكم من الكوابيس الله والله والله بسم الله يرقيكم والله يشفيكم والله يبرئكم بسم الله يرقيكم والله يجيهكم والله يجبركم والله يعيدكم بسم الله يرقيكم والله يعصمكم والله يحفظكم بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتات اللامض بسم الله يرقيكم من الأمراض والأوهام بسم الله يرقيكم من نزوات الشيطان ومن الأسقام بسم الله يرقيكم من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام اللهم أعط العين المعجبة نظرة وما بركت اللهم أعط العين المعجبة نظرة وما بركت اللهم أعط الأثر عين معجبة النظرة وما, وما بكرت اللهم واقط الاثر عين حاسده تتمنى زوال النعم اللهم واقط الاثر عين حاسده تتمنى زوال النعم اللهم واقط الاثر عين حاسده تتمنى زوال النعم اللهم اعط الأفرعين صابت في جماعات الرجال والنساء اللهم اعط الأفرعين صابت في وليمة ومناسبة اللهم اعط الأفرعين صابت في بيت وقصي أفراح ومدرسة اللهم اعط الأفرعين صابت في كلية وجامعة اللهم اعط الأفرعين صابت في مكان العمل والوظيفة اللهم ابتلاء ترى عيننا في وليمة عرس وازواج اللهم ابتلاء ترى عيننا أصابت عقلا فبلدت اللهم ابتلاء ترى عيننا أصابت علما فضيعت اللهم ابتلاء ترى عيننا أصابت فسحقت اللهم ابتلاء ترى عيننا أصابت جسدا فأمرضت اللهم ابتلاء ترى عيننا أصابت عضوا فأعطلت اللهم أبطل أثر عينا صابت جمالا فشوهت اللهم أبطل أثر عينا صابت شعرا فاسقطت اللهم أبطل أثر عينا صابت أعينا فمرضتها اللهم أبطل أثر عينا صابت رحما فأعقمك اللهم أبط الحسد على الدين وقوة الإيمان اللهم أبط الحسد على الاستقامة والالتزام اللهم أبطل الحسد على الصلاة والصيام اللهم أبطل الحسد على التصدق والإحسام اللهم أبطل الحسد على العافية في الابدان اللهم أبطل الحسد على الصحة في الاجسام اللهم أبطل الحسد على حسن الحديث وطلاقة اللسان اللهم أبطل الحسد على دماثة الخلق وطيب المعشر العشره اللهم في الحسد على جمال الخلق والخلق اللهم في الحسد على حسن الذوق وجمال الملبس اللهم في الحسد على المهارة في العمل اللهم في الحسد على النجاح في العلم والتعليم اللهم في الحسد على التفوق والنبوغ والذكاء والفطنه اللهم أعط الحسد على التمييز بالذكاء والفهم اللهم أعط الحسد على النجاح في الدراسة وحسن الفراسة اللهم أعط الحسد على التفوق على الأقران والزملاء اللهم أعط الحسد على التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة اللهم اعط الحسد على حسن الخط وجمال الصوت اللهم اعط الحسد على جمال الأجسام اللهم اعط الحسد على جمال الشعر والأعين اللهم اعط الحسد على السعادة في المال والعمل اللهم اعط الحسد على الجاه والسلطان اللهم اعط الحسد على الخلاص في الوظيفة اللهم اعط الحسد على حسن الأداء في الأعمال، اللهم اعط الحسد على السعادة في المجتمع، اللهم اعط الحسد على السعادة في البيت ومع لابنا، اللهم اعط الحسد على السعادة مع الأهل والزوجات، اللهم اعط الحسد على المحبة بين الأزواج، اللهم اعط الحسد على الإخلاص بين الزوجين، اللهم اعط الحسد على المحبة بين الآباء والأبناء، اللهم ابت الهسد على المحبة بين الأمهات والبنات، اللهم ابت الهسد على المحبة بين الأقرباء، اللهم ابت الهسد على المحبة بين الأصدقاء، اللهم ابت الهسد على محبة الناس وإعجابهم، اللهم ابت الهسد على حسن العشرة بين الأزواج اللهم اعط العين لقلب والجيران والأصدقاء اللهم اعط العين الأصحاب والزملاء اللهم ابرد حره اللهم ابطل أثرها اللهم ازلا وضررها وشرها اللهم وابطل سحر ساحر إذا سحر اللهم وابطل سحر منتقم وحاسد وحاقد اللهم ابطل سحر الأ اللهم اغطر سحر الحاسدين من الرجال اللهم اغطر سحر الحاقدات من النساء اللهم اغطر سحر مأكولا ومشروبا اللهم اغطر سحرا معخودا ومنفوثا اللهم اغطر سحرا دس في طعام الولائم والمناسبات اللهم اغطر سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصدى اللهم أبطر سحرا عقد بالاثر من الملابس والشعر اللهم أبطر سحرا معقودا بالنجاسة من الدماء اللهم أبطر سحرا نحرق بالنار وذر في الهواء اللهم وأبطر سحرا مدهونا في القبور والمقابر اللهم أبطر سحرا تحت الصخور اللهم أبطر سحرا مدفون وَنَحْتَ تحت اعتاب المنازل اللهم امر سحرا في البحار والابار والانهار اللهم امر سحرا اندفن تحت الاشجار والاحجار اللهم امر سحرا مدفوناً في مجاري السيول والوديان اللهم امر سحرا ربط في اجنحه الطيور سحرا ربطا بالحجار ورمية في طاع البحر اللهم أبطل سحرا وضع في القوارير ورمية في البحار اللهم أبطل سحرا عقدة تحت أبواي النجوم اللهم أبطل سحرا عقدة في أول الشهر وآخره اللهم أبطل سحرا عقدة في أول اليوم وآخره اللهم أبطل سحرا اليهود والنصارى و واللاد للمسلمين اللهم اطر سحر النوق للتفريق بين المراه وزوجها اللهم اطر سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد اللهم اطر سحر كراهيه المراه لزوجها اللهم اطر سحر كراهيه الزوج لزوجته اللهم اطر سحر نفور الزوجه من زوجها. اللهم أبتر سحر نفور الزوج من زوجته اللهم أبتر سحر التفريق بين الزوجين بعقم الزوجة وعدم حملها اللهم عقد لتمرد الزوجة على زوجها والعصيان الزوجة لزوجها ولعقوق الزوجة لزوجها اللهم أرد السحرا تسبب في ضيق صدر الزوج عند رؤية زوجته اللهم أرد السحرا تسبب في ضيق صدر الزوجة عند رؤية آل زوجها اللهم أرد السحرا الطفليق بين الم قبوه وقاطبها اللهم امطر سحر التفريق بين الابناء وابائهم اللهم امطر سحر التفريق بين الابناء وامهاهم اللهم امطر سحر التفريق بين الرجل واخوانه اللهم امطر سحر التفريق بين الرجل واخواته اللهم امطر سحر التفريق بين المراه واخواتها اللهم ابتر سحر التفريق بين المرات وحواتيا اللهم ابتر سحر التفريق بين الرجل وقالبه اللهم ابتر سحر التفريق بين المرات وأقربائيا اللهم ابتر سحرا لزرع الحقد والعداوة والبرضاء بين الأسرة الوحيدة اللهم ابتر سحرا الفشل في العلم والعمل اللهم اللهم امطر سحر الفشل في التعليم والوظيفه اللهم امطر سحر عدم التوفيق في الاعمال اللهم امطر سحر عدم التوفيق في المجتمع اللهم امطر سحر عدم التوفيق في الدراسة والتعليم اللهم امطر سحر تسبب في مرض لا بدان اللهم امطر سحر تسبب في سقم الاجسام اللهم امتر سحرا تسبب في تبلد العقول والإحساس اللهم امتر سحرا عدم التوفيق في الزواج اللهم امتر سحرا صرف الأزواج والخطاب اللهم امتر سحرا الجنون واختلال العقول اللهم امتر سحرا الأدواء والعاهات والعلل اللهم امتر سحرا لا راض والأسقام اللهم اgomطر سحرا المفزعات في المنام اللهم اgomطر سحرا المزعجات في الليالي والأحلام اللهم اgomطر سحرا يحبب في الزنا والفواحش والآثام اللهم اgomطر سحرا يحبب في الزنا والفواحش والآثام اللهم اgomطر سحرا يحبب يحبب في الزنا والفواحش والآثام اللهم ارفع السحرا يحبب الى اللواط والسحاق اللهم ارفع السحر إلى الى النفاق وسوء الاخلاق اللهم ارفع السحر يدعو إلى حب المعاصي والشهوات اللهم ارفع السحر يدعو إلى حب اتباع الهوى والملذات اللهم ما بتر سحر العشق والغرام اللهم ما بتر سحر العشق والغرام اللهم ما بتر سحر العشق والغرام والحب الحرام اللهم ما بتر سحر الياسمين الشفاء اللهم ما بتر سحر الياسمين الشفاء اللهم ما بتر سحر الياسمين الشفاء الله أبتر سحرة التعاسة والشقاء اللهم وأنزر رحمة من عندك تهدي بها القلوب وترفع بها البلاء وتنزل مع الشفاء وتشفي بها الأدواء اللهم عصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان اللهم اللهم اعصمهم من الشيطان ومن عين ونظرات شياطين الانس والجان اللهم اعصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الانس والجان اللهم اعصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الانس والجان اللهم اعصم اللهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجан اللهم ناصم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان اللهم ناصم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان اللهم ناصم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين في <تصفيق> نيلهم والجان اللهم عصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الانس والجان اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش شنادي يا فيكم <تصفيق> اسال الله العظيم رب العرش العظيم يا يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم يا فيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم يا يشفيكم اللهم اشرح صدورهم اللهم اشرح صدورهم اللهم اشرح صدورهم اللهم اهد قلوبهم اللهم اهد قلوبهم الله اللهم اهد قلوبهم اللهم عذل بأسهم اللهم عذل بأسهم اللهم عذل باسهم اللهم يسر امورهم اللهم يسر امورهم اللهم يسر امورهم اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء اللهم واجعلهم في حصن حصين اللهم واجعلهم في أصن حاصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا رحمن يا رحيم إخواني وأخواتي إليكم هذه النصائح والإرشادات التي يعود نفعها علينا جميعا في دنيانا وفي ديننا التمسك بالعقيدة الصحيحة. وربط القلوب بالله تعالى هي سفينة النجاة في الدنيا والآخرة والبعد عن البدع والإحداث في الدين وضرورة تتبع خط السلف والسؤال عما تجهلون حافظوا على صلواتكم الخمس في أوقاتها دون تأخير مع الجماعة بالنسبة للرجل والمرأة صلاتها في بيتها خير لها واحذروا من التهاون في أداء الصلوات لقول الحق تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون حافظوا على الأذكار اليومية دون انقطاع وننصح بشراء أحد كتيبات الأذكار مثل كتيب حسن المسلم اليوم أما أنت أختي المسلمة فحافظي على حجابك وحذاري من العباءات المطرزة والملونة حذاري من الطرحات الخفيفة التي لا تستر الوجه واحذري كشف الأعين لا تستمعوا إخواني وأخواتي إلى الغناء المحرم وما فيه من حب وغرام وعشق وهيام وما رافقه من آلات الموسيقى والعزف فالغناء بريد الزنا أكثر من ذكر الله تعالى وقراءة ما ينفعكم في دينكم ودنياكم واستمعوا إلى الأشرطة المفيدة في أمر الدين احذروا الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعودين وإن كانوا يدعون أنهم يعالجون بالقرآن ويمكنكم معرفتهم إذا سألوا عن اسم المريض واسم أمه وأخبروا الرجل أو المرأة بشيء من الغيبيات يصفون البخور والحجب والتمائم وكل هذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد احذروا التهاون في أمر الله جل وعلا فإن الشياطين لا تتخبط إلا المبتعدين عن طريق الله أكثروا من الصدقات بنية الاستشفاء وطلب الشفاء من الله تعالى كما جاء في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة وهذه إخواني وأخواتي الأذكار الصباحية والمسائية التي تعتبر حصن لنا من تخبطات الشياطين ومن كل أذاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من حافظ عليها لم يضره في ذلك اليوم شيء أبدا هذه الأذكار تقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وفي رواية بعد صلاة المغرب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 اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.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 اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت يقول هذا الذكر ثلاث مرات في الصباح وثلاثا في المساء ويقول ايضا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 شر الشيطان waxa, وان waxa, على نفسي سوء nafsi, su, إلى مسلم ila, muslim, بسم الله bismilla, لا يضر مع اسمه شيء في hi, ولا في السماء وهو السميع العليم يقول هذا الذكر ثلاث مرات ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يقول هذا الذكر ثلاث مرات في الصباح وثلاث في المساء ثم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني ولا تكنني إلى نفسي طرفة عين أبدا ثم يقول أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى وأعوذ ب بكم يا شر ما فيه وشر ما بعده وإذا جاء المساء قال أمسينا وأمسل ملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعود بك من شر ما فيها وشر ما بعدها ثم يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملك أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم يقول سبحان الله وبحمده يقول هذا الذكر مئة مرة ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول هذا الذكر عشر مرات أو مرة واحدة على الأخل عند الكسل ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول هذا مئة مرة إذا أصبح ثم يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يقول هذا ثلاث مرات إذا أصبح ثم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يقول هذا إذا أصبح ثم يستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقولها ثلاثا الصباح وثلاثا في المساء وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع تحياتي إخوانكم بمؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع المملكة العربية السعودية جدة حي الصفا شارع الأمير عبد الله شرق ميدان الطائرة هاتف رقم ستة تسعة ثلاثة سبعة سبعة أربعة أربعة ورقم ستة تسعة ثلاثة أربعة واحد خمسة ستة تقديم عادل بارباع الإشراف العام الأستاذ علي موسى الهندسة الصوتية الأستاذ محمد عبد الكريم